اشهد ان محمد رسول الله حيّ عنا الصلاة حيّ عنا الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر